ه و الذي ينزل ع ل ى ع ب د ه آ ي النابلسي ت بينات ي خ ر ج ك م م ل ل إلى النور وإن الله ظ م ا ت وإن ك م ر رحيم و وما لكم ألا تنفقوا ف في لكم لا ب ل ا ل ل ه و ل ل ه م ي ر ا ث ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ل ا يستوي م ن ك م م ن أنفق من قبل ا ل ف ت ح و ق ا ت ل أ و ل ئ ك أ ع ظ م درجة م ن ا ل ذ ي ن ن أ ف ق و ا من بعد و ق ا ت ل و ا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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب, باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم, ينادونهم ل موسوعه ن ك م النابلسي للعلوم ك وتربصتم, وتربصتم الاسلاميه و غ ر موسوعه النابلسي غ ر ر و و منكم للعلوم ا من ن ا أ و الاسلاميه ن ر هي م ك و ب اسماء ص ي ي ر ألم ن الله ذ آمنوا م الحسنى ل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 اعلموا أ ن الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون إ ن المصدقين والمصدقات و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س ل ه أ و ل ئ ك هم ا ل ص د ع ل و ن و ا ل ش ه د ا ء عند ربهم ل ه م أ ج ر ه م و و ن ر ه م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا أولئك ا س م و ا ن م ا ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي الحسنى ع و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفى ا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان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 و أ ن ز ل ن ا الحديد فيه ب أ س شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إ ن الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا و إ ب ر ا ه ي م وجعلنا في ذريتهما ا ل ن ب و ء ة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه ا ل إ ن ج ي ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ه و ر ح م ة و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها